ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتقذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنك عليهم بوكيل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْبِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وتنذر يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير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 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسك الرزق لمن يشاء ويقدر إن بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كبر على الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ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 فَلِذَلِكَ فَدَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَأَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْهُ كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند, عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله لطيق بعباده يرزق من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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَمْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْنَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُذِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 نزيد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فإني يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحقق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر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 الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغلهم ينتصرون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 أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزب الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده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 من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يبغض الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان يئس يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّ نَائِزًا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ